وينبغي أن يعلم والمرء يقرأ آيات الامتنان أن الله يحب أن يشكر إذ ورد أن الله لما خلق الخلق ومسح على ظهر أبين آدم أخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم أخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة فرأى آدم في صور بنيه المعافى والمبتلى فقال أي رب لو سويت بين عباده فقال الله عز وجل له يا آدم إني أحب أن أشكر إني أحب أن أشكر وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه داود اعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وأول مراحل خطوات شكر نعم أن نعترف أنها من الله وأنها فضل محظ وأن الله جل وعلا لو شاء يسلبنا إياها لسنبنا إياها ثم يحمده جل وعلا عليها ونثني به نثني بها عليه تبارك اسمه وجل ثناؤه ثم نستعملها وهذا المقصود الأعظم نستعملها في طاعته نستعملها في طاعته ولما قال الله لداود اعملوا آل داود شكرا قال أهل العلم لم يخل بيت داود لم يخل بيت داود من رجل صائم أو قائم أو يذكر الله فإذا نامت المرأة قام أولادها وإذا نامن النساء قامت الرجال وإذا انشغل الرجال قام الغلمان لا يخل البيت من عابد لله جل وعلا اعمل آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقد سمع عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يدعو فيقول اللهم نجعلني في الأقلين فقال عمر رضي الله تعالى عنه له ما هذا يا رجل قال إني سمعت الله جل وعلا يقول وما آمن معه إلا قليل فسمعت الله جل وعلا يقول وقليل من عبادي الشكور وسمعت الله جل وعلا يقول وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم, بعض ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم في آية داود وأن داود أنما فتنع والمقصود أيها المبارك أن هؤلاء وإن قلوا إلا أن لهم المقام العظيم والموء إلى الكريم فلا يقبل ولا يعقل أن نقرأ صورة يمتن الله جل وعلا فيها بما سخره على إباده من عظيم النعم وجليل العطايا ونحن واحد من أولئك الناس نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى ونرتأ فيها ما بين ستر المثالب والمعايب وإظهار المناقب وهي منه جل ذكره ثم لا يكون منا شكرا لله تبارك وتعالى لها فالله جل وعلا يحب أن يشكره عباده على نعمه كما قال ربنا تبارك وتعالى هلأت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فما أجمل أن يشكر الإنسان نعم ربه ويثني على ربه بتلك النعم ويتقرب إليه ولهذا لما كان صلى الله عليه وسلم يقوم لي فتفطر قدمه وتقول له عائشة تخبر عن الضر الذي مسه يقول عليه الصلاة والسلام يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا فأعظم العباد قربها من الله من كان شاكرا ولما كان نوح عليه السلام في العبادة الجلية والمقام العظيم أثنى الله جل وعلا عليه بقوله ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فالله جل وعلا يحب أن يشكره عباده على نعمه وأعظم النعم بعد الهداية إلى الدين أنجانا الله جل وعلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.